اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلِه وصحبه الله عليه لقد قلنا نور فسبحان الذي انبانا قال الله عليه والموطمى عجّه من نجيه ذكره حظم به جوله لا تأمل بوله فليفره وغدو به فرهانا ومضار لله الله في السماء وما في الارض من فسد في نفسه رجله عند وكل الى لم يزل ينقل من بين إلا أنا بخيرها حتى قرود مرانا يا رب العالمين رب العالمين ربنا صلّي وسلّم على محمّد وآل محمد ربنا صلّي PENZER MOABARIS, ALER, ALER,